الكره تلعب وسط الملعب لصالح الاتحاد الحسن كايتا محمد نور نور يلعب كره لكايتا ما في اوفسايد ما في, السايد في السايد. يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك الله عليه الله عليه الله عليه الحسن كايتا الحسن كايتا الأثمر. الغزان الأسمر الغزان الأسمر الغزان الملاعب السعودية الحسن كيته الله الله الله الله الله, الله. الله. شوف, شوف شوف شوف من وين أبدأ وين انتهي أتكلم عن نور ولا في كيف انتهي الله الله الله, الله. حصها بالمقاس لعبها فارس الميدان لعبها الفنان لعبها الخبير لعبها الكبير لعبها للغزال الغزال الاسمر اللي سجدين الهداف للاتحال كرة ترجع لصالح الاتحال المحاول مرة ثانية لصالح الاتحال